بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من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 حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها لَتُذْرَأُ مَنْ الْقُرَاءُ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُذْرَى يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ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 فَاتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُقْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٌ فاطر السماوات والأرض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 لهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله 111. وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم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 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعضا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 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الْإِلَاءَ مَرَدٌّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرِضُونَ عَلَيْكَ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِيٍ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 وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن